داري يا نور هداية أسري فيك للغاية أتلو الآية والآية وبداية داريالو رهدا يا أسر فيك إلى الغاية أتلو الآية والآية وبذا يسموه ماني داريالو رهدا يا أسر فيك إلى الغاية أتلو الآية والآية وبذا يسموه ماني هذا القرآن شفيعه للحافظ حين يطيعه حسن يا قوم من يعو من السنة النيراني حلقات الذكر جناني وبها البهجة عنواني يحيا فيها الإنساني لرضا رب الرحمني لرضا رب الرحمن يا من تحفظ آياتي كي ترقي في الجنات بثبات مع إخباتي تختم كل القرآن وجهك شام من الأنوار وغدا يعطيك الجبار تاج كرامات ووقا يوم لقاء المنان وأخوتنا في الله لا للمال والجاه وأقول بملء شفاه بوركتم يا خلاني بوركتم يا خلاني داري يا نور هدايا تشريفك للغايه شده توسط وبسایت سنت دانلود